كل زمان فترع من رجل مرعا من أهل العلم يجهر من دل إلى الهدى ليستغير منهم على الأدى يحيون بكتاب الله الموتى ويتستغير دين الله الأهل العدى فكن من قتيل لإجريك أهله لقد تارهم أرهدوه فلا أحسن على الناس وأضع أفل الناس عليهم تذكرنا عن شفاء الله تحديد الغارين والزحال المتدين وتأويل الغارين وإذا جاء الأمر من الأمر أو تلك أذائه والمصدوب إلى الوصول إلى الأمر الذي استقبلهم وهو تفضل ويعنيك رحمة ولا تبعش الشيطان إلا قليلا ثم غلب ربك على حارم الذين في قلوبهم نار الله وهم فما في السماء وفوق ويستطلون به على مقالاتهم الباقلة وآرائهم الباقلة خرموا الكتلة وتحريفاً من أسائل وتحضيل الله على مسائفهم ومذاهدهم ليضردوا ويضردوا وعما أهل الحلم هراتقون فيه الذين وقروا الحلم للوحيه إلى فأسفر نظر للعمر ذلك عائد فوألمون أن القرآن كله أمين لله وأنه كل حقا محسنه ومتشابه فقد كان أسية المثل في الله ذلك أطلاع العلماء في <تصفيق> <تصفيق> نيوان نيوان وَمَا أرجل ما إِلَّا لك إلا رجال يقوم إليك تذكروا أن المناج و هذا ينصح و إن لم ينصح فترك مجالده يأذره هذا الكلام هذا لا على أن له هوا و كنه كان يظل أنه من أصحاب المناج ثم لا يستخدم لهم بأنه ليس من أصحاب المناج يعني و يعني هياه في خيارة العلم، الشيء هو هذا، فهل هو هذا عشرين؟ لا تضرب العلم على العجز المغزمين وعلى العذاب أنذاره. لا يسحوبين، فلا يجسدي ولا يسمع كلامه، ورثم بأي وجه. إلى درج هذا التبديل باخر، ومخالفة في علم السلف جميعا في العلم أسألوا أولى الجسد الإنس إنتم لا لا تقلق العيد كريد كريد البساء نعم كريد في أحلي العيد هذا لكن قد نحن من تهونين بعض الضاد شيفان لا بستان الحوي بستان هذا بستان هذا سلمان الله الله عنه يطلب الله ويطلب في هذه العباقات تدل على اسرار بطبيها أو تجمع فيها أولها الرجل السور الظاهرة وذكر الله جل وعلا أن يكتب عن خديت وانكم منكم من تؤمن من أن Ja, a a a فإنه يمتلك كلام السيئة فأداء السنة والأداء أو كلام الراسقين لا يقضي أولئي لسيئ خلوه كينا خاضل وقت أو كينا نحل خارج النحل فإنه محاضة لله ورسول لا أمعكبه الله أنه قد خطو فراء الله تعرفه وراءه فراء الله تعرفه وراءه وراءه وراءه فلا الله الله الله تنهر على الأعلى يسقط إلا لا الله يسقطه ويأتي الله يقول لله أطلع آريه الموض أروا أن البيت لا يحرم أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ وَيُرِيدُونَ وَنَوَالَهُمْ يَأْتِي مَعْصِيَةَ الطَّحَانَةِ وَإِنَّمَا يُعْصِي الَّذِي يُعْصِي ولو آمنا آل أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأسرهم من سفك وينظر البعض إلى وأن لا يفكر وأن لا يرفع وأن يريح نفسه ويريح من هذه المساكن ويسير الله، عليهم يبقى الله عليهم يبقى الله ويسير بالله ولا عدد يتكلم بجسر هذا صلى أنه يسير بالعفادة صلى عليه وكذلك نقصر الآيات ولتشتغي لتغيير المجرمين حيوة الله والله نكره من الآخر والمجارس ولا ويلا تأني ولا على قولي للجول التقديد على سوء الله إنك الإيمان ولا نقولك المعطة يأوهد في الحدانة الله تعالى إستقروا <تصفيق> من أوله خامنیان يسوله صوته الرومبيات فلا أوله هو أنت في صوته سنتكلم فلتكلم كسماع كلام سبعة سمين من العلم يقول وعترف به من ولا من باهم عترف به ولا لك في مكة هذا الزمان نحتاج من جديد إلى براعب اللو عين التوسيف هذا الكلام غير صحيح لو حضر كل جلاد قبر سجله حتى جلاؤن كان سجله ويقول في وجهه اللوين أجاب سبع الله يجعله ما أرخل <سؤال> سوحيطة الوهولية أدا الزهر <سؤال> ولا أدا لهم ولا أمزاله بإسم القرآن محيرين ما أرخلهم في الإسلام والسلام ضد الإسلام على الإسلام هذا كلام غير صحيح alla qul inna ilayya marji'ukum wa anaa la ilaha illa allah wa anaa لأن الخلق محبولون تحقق بغسج وأنه ملالي قلب إلا رب وضيته لعنه عسج عنه أكامل إيسا قد يكون مخطان من إيساة مجيلا الهداء تسرد اليده وهو يتعرض هو الذي أو خلحنا يتوسى التجار تجارها من يهدي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 قالت وفي هذا المسألة يتحقق العبد متعوديات العبد في هذا المسألة علمًا الحال العلم لا سيثبت قدر العبد في هذا المسألة ثم يرقبه صاعد التلاوة بين الأذان هنا لأجل لا علم تدل على ha tőlünk valaha nincs száj, ezért kiderül, hogy mi vagyunk. Tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, tehát, وأنه لا يسطع إلا من وفق الله ومحمه ولمكهوذ إلا من فضره كهاله وكهاله وكهاله وأن أسحى التموذي لإسلامه وأقوهها وعطاهها ورفعه ركبه وأنجلها من اقتصاده وكهاله وكهاله مثلا كهذا أريده من كل ناسوى ورأس من من من جميع المخال فترفى المخال وتبع لها كل ذي خوف كل على شوكل ويتقبل من كل من تقبل ما تأنيسها فترفى المخال وكلها تبع لها ويتقبل كل من عرجاء سواء كل رجاء تبع له رجاء فهذا علاج توصيل الأرواح الذي دخل هو توصيل رجاء. Sőt, az <Sessz> őlámot, a nemet, a ثم يتجل أمنه والخدره يترسل منه جميل في البلاده فهذا اللي يتجل وتحقق له مطمئة إجازة لأبو الله تعالى يوجد سعيه المرساة مثل قولي يتجل من الله هل يتقول عنا فأي يتقول عنا يتقول عنا لا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ستغفر الله تكفير كل من يبدي ما يكتبه ويفعل ما في لله سيدي على الداشة. الله ما أن هذا fajta ebben a részben történő. Ennek tulajdonában, fajta a részben történő. Ennek tulajdonában, fajta ebben a részben történő. Ennek tulajdonában, fajta ebben a كل أهل مع الله من آخر يغون من دون معنى السعي هذا وقيل هذا الكلام هو تدبير لترهيب نوره لأنه إذا اعتقد بأن الله هو المار النازر المضي المنا المعد المجاه إزال يكرو جد يعني خاض في توحيد النورية، وعمل فيه، وعثر فيه، هذا هو توحيد النورية. تقبل شيخ النظم الكريم رحمه الله بالعذارى، وقوله أن يرجع إلى توحيد النورية، توحيد النورية هو أول شيء، ولم ترجع للوحيد ولم ترجع للتجويد لا يخبروا آدم في السلام يوم يخبروا أم يأتوا على جهر الله يخبروا بأن يقرروا ترحب مع الكبار والمكرفين كانوا لا يتعرفون ذلك ولا ينسى أستعر من خلق السماوات يرأبون لا لكن يكونون اتقردوا وتعب على لكن هذا كلام ذوكي معناه سحليل في ترحيج مذلوحية ووأنك إلا تذكر أن الله هو الله وهو النار وهو الماضي وهو المانه وهو المحض وهو المجن وهو هذا الإيمان يعني يتحدث لا تكتل إلى أحد غريث ولا تطلب من أحد يعني لا تطلب من أحد سبحانه وتعالى جاء ادعو هذا في جنال جاكم علماء السلد والأرض جميعاً العلماء جلودع حتى من في كيف نعروض هذا السلال الضابع ومخالقة سبير علماء السلد والأرض جميعا للعلماء جلودع حتى من اختهر في يقول تخلع هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع ربي أحدنا خصص فيه حضر الجهلاء وهو المحتفظ بالعقل بهذا الموضوع. كرّت ليت من حضرنا بس كل موضوع هذا. كنيك الله سبحانه هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلى حسن سلام على لحسن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرك الله من هذا من التسجيل. ومن إلى تلك التي تسمى زوجة ونجله. ورا یک تیره تیتر و تیره و لا یحتاج حنا قصیره یحتاجی یا طول ولا ثمّ لا ادْرَكْ كُلّهُ لا ادْرَكْ جُلّهُ فَعَمَّتُ السِّبْرُ بِالْفَضْلِ فَقَوْلَ ولا يَدْرُكُ الْأُنْهُرِيَةَ وَلَا يَحْمِسُ الْأُنْهُرِيَةَ إِلَّا ان التوحيد الولوحية هو يعني ناشر التوحيد ترحيط الروبية اذا اعتددت ان الله هو الوعب وهو الوحد وهو الوحد وهو وهو الناس وهو الناس وهو المسي وهو الذير ارمانك ويحكم وما يريد هذا ليجعلك توحد الله عن لا تجد إلى أحد الدواء. سواء على ذلك اللهم ستجرئون بسرعين <تصفيق> حجموهين. يستجيبوا لكم تعلموا أنها أنزل بعلم الله العباد حنرا الله تعالى هذا النور من السيف هو أساس السيف الطويل حالما له السيف الرضيع فلا أبدي له هو أساس السيف فإنهم تسمعون سلاح تبعاكمون وغير بحالهم يقولوا احترقا لذين يتبقون ولم تعداهم اعترقوا به ولم يعداهم لكن في نترة إليه في هذا الجمال نستاجني إلى نبار هذا النوع إن نتأتي لكن في من زبز إلى أفراد هذا النوع الله Akkor a a a a a a a a a a a a nem tudom, hogy miért nem tudom, hogy miért nem tudom, أنت الآن في الروحية، ولا يمكننا الروحية، أنت يخلصك في الروحية أو في لا أكون جواهدا. هذا الشخص هذا على على صنف جميل، من كذا من أولاد. شه مثل هذا على على طريقة السريعة ولا أحده من الشرق الأولى وما أرجلنا من قبل تجوة كونه إلا لَهُ لَا أنه إِلَّا إله إلا أنت عفوه وما تضغط من وإنها بلا نزالي حبيب الله تعالى هذا النوع آه من التنبيج هو أساس تنفيذ التنبيج فمن يتنفي له تنفيذ التنبيج فدائه يتلاح هو أساس تنفيذ التنبيج لقد كلمة تسمعون سلامتكم على جميعهم وغيرهم والعوم يقولوا أكبر قبيل المصدقون ولم يقعون فقدروا جميعهم ومس يقعون لكن بمسجد إلينا في هذا الزمان نحتاج من جديد إلى إقراض هذا الموّل علمنا الكوكي وتوحيدكم للجميع جرح السائل أنه أحد هو التوحيد ولا يكون العدد واحد حتى يقوم كذب لهذا ولكن احهده ما ذكره الله عز وجل في القرآن إلجام بإلجام المحرحين بكل مجرد وللوقع بين النجاة والحصومة زينا بين النبيين والمحرمين على مصفرة الشراب و بينهم الاندي هو توحيد الولوية لا توحيد الولوية فتوحيد الولوية يلتعون بالتنزام فهم يلتعون بالتنزام لان نحن سنة وهذا فعب لا يريد ان ضعه وين؟ هذا حبنا. نحن نزوج لا لا هذا يعني هذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُصْلِيُوا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى تُحْيَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلَكِنْ لَا تَتَكَلَّمُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَأَنَّا تُحْتَفِينُهُ ذُمِنَّا كَسْرٌّهُ تَصْحُولُ تَجْعَالِ وَأَن، وَأَنكُّ لَا mniej meva зав uno أزماله والع Lam WAy Silaib أستغل الله بكning بقول حيث sells أنني يجب التسجيل على توزيل بوهبية جهائر العقل ما és a állam az egy, az állam a muzesz Muhammad al-Habib ala. Kérd a, hogy a kényt kérd a az állam a muzesz. És aztán a a Abu Jaber is كلا قد من قصيدة إليه السلامة متى هم تقضي دولة وقتا طبعا بهم هدوثين هم هدوثين لا وعندما هذا هذا هادو يمهد هو من على هدوث والسلام أنهم لا يقضي لتقضي وقبضين لأنهم أعوش هدوث الناس والثقة فإنما نتعضي لتقضي دولة ومهدوثين ويقضي للعباد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 فأنا دار على صفحينه لله كان صفحينه لله هي على موضوع في جرة مصفحين في جرة بلأة مكرة ولكن من أسرق في العبودي وعلى دمائنا فقد بيأسرق في العبودي نعم لذا نستغطل على المسؤولة للسلام إننا نرغم لكيه للهد فأنا هو صفحينه للهد هو صفحينه للهد الذي أمر الله منه سبس ياري الله akkor azért, hogy elérjek, ha nem tudják, akkor nem tudják. Ha nem tudják, akkor nem tudják. Ha nem tudják, akkor nem tudják. Ha ellen nem mer állt de a nem olyan olyan olyan olyan tudott tudott tudott tudott tudott tudott tudott tudott tudott tudott tudott Because woehy, the llancrer should be PATerets from the weaving Marine Startup That's all it is, not that there is just that the works you all the Nazis are there and they simply love God It's And say that But! he would that ولين لا الذي حصل فيه هو صديق الله ولذلك كل من يجرؤ على جريء الله وليحذر من أن يرغمه الله من أمره كل من يقول استغلال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إنما هو الله هو من يؤمن مع ésen a lányokat a családjaiknak, gyakran a nagyanyjuknak, a nagyapuknak, a nagyapuknak, a nagyapuknak, a nagyapuknak, a nagyapuknak, a a ولئن سألتهم من خلقت كماوات والأرض ليكون من الله قل أهرأيكم ما تدعون للنزول الله إن أرادا يغطى بذرها الأم كاشفات وَجُوهٌ مُّكَبِّرَةٌ مِّنَ النَّارِ كَثَبَتْ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ أَلَا يُرِيدُونَ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يُكَاتِبُونَ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ مَتْرَفِينَ مُّتَرَدِّينَ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 illetve a szülői élet. Aztán a mai én, amely a családja alatt született, a szülői élet. Aztán a gyermeke, illetve a szülői élet. És a gyermeke valóban a szülői életet. A gyermeke szülői a, Szeretnél, <sukaz> hogy Allah szálljon és koronázzon veled, hogy a harapásban átkelj? Ez a második szöveg, ez a fog. Huh? és a harmadik. Hogy ha tudjuk, hogy ez a világ nagy nagy, ha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 ما خلق؟ قال الله. ما قال الله. قال الله. ثم هذا. ثم هذه هكذا الصنوبة التجوج ال اليمنى هو يتأكست الى حتى مشتور ج unconditional وقنا عليك ويمكن على البيض وكل ذلك أRooster yerde الله النع詰 أنه لا أريد لي أن المعجز يسكن مسلو يا جنو سكن يسكن واحد الأيان السبل صالح الل religion vagy a legfontosabb, nem csinálják, ha Önben ez a három, a három, ez a három, ez a három, a három, ez a három, a a három, ez a három, ez a a három, ez a három, ez a három, ez a három, ez a három, a a hogy a gondolatok és a dolgokat hogy ez a لأن الأسلاء ألت مضيلا جبورة كون لا تنجل أيها الحيود أرمو بيه فالذي لا يسعب الجهد أمثالي ولا يسعب الله فأكى ما يسعبه من الجهود الجبارة لأن يؤمن بنا عرضه فالذي هنالي يسعب الله ربية وهذا لا يسعب الإسلام يعني لا تغني عن الإسلام ولا ترطب من الجنة ولا لا بد من متابعة التفسير نهيا إلى ما كأنه يفسر به التفسير الأولي. لا. لعل القائل هذا صحيح. أدركت من تفسير المديح. لكن لكن تكون الأشياء الاستفاض يعني علماء الأزهر وعلماء اليوم ما عندهم تصور التراصية ما الحال غير أنفسهم تصور ذلك تراص الذي تصور تكون الأشياء الاستفاض يعني علمنا على عقدها على أجمل ما تقول مثل علمنا قدرة الأرجل يوم ترونها تعرف تصور الأشياء الاستفاض هذا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 hogy tudom meg? Hogy tudom meg? Hogy tudom meg? Hogy tudom أقسم الله مثالك كله هو أصله لأن هو الخالق الملاذ والنبذ. جاءوا إلى أهلها لينبيهم. جاءوا إلى أهلها لينبيهم. وخرج قال لي يا كان هذا هو السبب انا لاحظت ان في ناس يعني يعني انا كنت a يعني يعني انا كنت بقول يعني فمجرفني قريباً من فردك من أشخاص في ولا تدركوا أنفسكم أن تجدوا شيئاً وفقاً للقرآن أو القراءة العربية. أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك الله عليه وسلم. وَقُلْ لَّكُمْ هَذَا الْحَقُّ وَقَوْلُهُ أَشْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ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 már nem szóltam a másikakról, de a ال الله يرزقك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا الكون كله فين اللي بيقدر يتصرف؟ ده انت جاي تاخد الاجر الافضل. الفرق لانها كانوا بتديك ده. كما ذكرت فانت لازم الاغضاب ترك اللذيذ ولاك اعلم علمنا حب السبب أي والله الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق الله رزق fahlószatot elsőhh:" majd A a عندما نتكلم ان الله الذي هو هو الذات ومر بالكون هو هو الذي هذا كله هذا من تصرف الله فكره لو ربنا يقدر ان الله يرجع كل nem, nem, abban tudjuk, hogy termelőszar, a szar termelőszar, hogyha tudjuk, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, أَطْلَقَ وَقَالُوا جَاءَنَا كِتَابٌ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِتَابِعِينَ وَأَنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَإِنَّا لَفِي وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ونكاها ويطيم الخلاة ويؤذي الزكاة في المقارب. في المقارب. <تحكي> السلام هذا de szó szerint a gondi a vásárhoz nem nyomtatott, de a szíve gondi a vásárhoz, ha van valami, hogy a gondi a vásárhoz, akkor a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz a vásárhoz مساعدة افتح و أرد الله حقيقة تتجيغة بعضها هي identical منتقل عليهما أ operators كيف كيف يتطوق جعل إليها تصنيع التحديد للد الرجل لها جهد الكثير من المسultan لنروح wo يتطوق زجاجة تتجيغ العرب هم الذي يفرجUB القرآن ها يبدال In Uh Commons Então, sobre a expressão que eu diria, né, que Né? لكن أرغب من هذا إِنَّ لَوْ كَانُوا إِذَا إِذَا لَهُمْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَبِّعُونَ آه هذا هذا أرغب صحيح نعم لأن أسألنا خلق السلام أرغب من هذا أرغب من هذا لا تقول لا لا لا تقول لا لا لا تقول لا لا لا تقول لا لا لا تقول لا لا لا تقول Mászol gyalogolásokban? Ha teszünk ide a szemüvegben, Ja, and and and a a, a a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 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 dollárt, 1000 a وتقررنا نلغا الاشتراك مع فاطمه. اردت اقول تقبل لا على الدفع على منصات مثل يوتيوب والعديد الاخرى خاصه في دبي ا طبعا طبعا طبعا وهم انجوائهم واسدون وإذا خسر المناس كانوا داخل أعداء وكانوا بإعبادهم الكافرين ها جاء الدعاء هم إجابهم وراجهم هذا فاسع هذا وبدين الدعوة المدينة لم يكونوا كثيرا انتبهوهم بارس مجارا لا تسمعين ما تجبله، ولا ما تريه ما تجبله، كل شيء، كل هذا كل هذا، أنا أرى، أنا أرى، أنا أرى، كل كل وسط، كل وسط، هذا لا حياة، هذا كل هذا العقول أنا لا تصلون، هذا ينادي هذا Na, én is A különösekkel, akiket nem hallottam, különbözőek, különbözők. Nem, nem, nem, mert ott a pénz van, amit a kereső nem Allah használta, nem tudni, hogy ez a nő a, az anyja, a szárazság, Aholyan lepíklik se artszig is héli, e yelled as by volna szíletek enged van unconditional begyptit. Emeti bety lehször alkáb Ali столそして hemmet kellik, a ça Bill old call fronts with his egészsége papstor, full of and أني ما أعتقد أنا لا أقدر أفعله. أني ما أقدر أفكر في شيء. لا أقدر أفكر في هل تعلم أن الله جاره لا يعلم ما سرعته؟ وداه سفاح ده الله. أني ما أعتقد بأني رحمة. خالد من جاذبنا. أعتقد إذا إذا لا Hát, mi is ez a szövetség? Mi is az? Mi is az? Valami mi volt? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? Valami? للخلق وإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ مَنْ Tehát a többi nemzet számára is meg a Sokat nyomoztam, hogy megtaláljam, hogy miért nem voltam a falakban és a láb. Hogy a többi a a világban lévő ember, aki elment a többi emberből, aki nem tudja, hogy miért nem volt a világban. De a többi ember, aki a világban van, aki elment a többi está en Francia, Canadá, con actividades de investigación. No son colecciones, hay documentos de que ha tejido, por lo que no ha mostrado de las actitudes, varios de ellos. Hablan de una, alguien, pero. La protección és nem vagyok, de annak ellenére, hogy többet próbálja, nem tudom eldönteni, hogy miért nem találja meg. De nem tudom, hogyan csinálja. Nem tudom, hogy miért nem találja meg. De nem tudom, hogyan csinálja. Nem tudom, hogy miért nem találja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 قالوا على ذلك انما كانا يغنيان فما كانا يغنيان فما Nem يغنيان فما كانا يغنيان فما كانا